شبكة ومنتديات الشيخ سعود شريف تقدم لكم. وها هنا مسألة وهي أن من وجب عليه التقليد هل يلزمه أن يتمذهب بمعنى أنه هل يجب عليه أن يتبع مذهب إمام من الأئمة؟ يأخذ برخصه وعزائمه أو أنه لا يجب في هذه المسألة قولان القول الأول أن هذا واجب واختاره طائفة من أهل العلم كابن السبك واستندوا في ذلك على أن الاجتهاد غير ممكن لكثير من الناس فيلزمهم التقليد والتزام مذهب امام من الائمه والقول الاخر انه لا يجوز وان قلنا بوجوب التقليد عليهم الا انه لا يجوز لهم التمذهب لان التمذهب معناه التزام مذهب شخص في رخصه وعزائمه ولا يجوز أن تلتزم طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اختاره طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم قال المصنف رحمه الله ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد وسبق توضيح هذه الجملة، ثم شرع يبين معنى التقليد، والتقليد في لغة العربي معناه وضع الشيء في العنق محيطا به، وضع الشيء في العنق محيطا به. ولهذا سميت القلادة قلادة لأنها تحيط بالعنق ومنه تقليد الهدي منه تقليد الهدي لأن القلادة تجعل محيطة بالعنق وأما التقليد في الاصطلاح فالمصنف رحمه الله ذكر له تعريفين التعريف الأول أنه قبول قول القائل من غير حجة ولهذا قال التقليد قبول قول القائل بلا حجة ومعنى ذلك ان المقلد يأخذ بقول المجتهد من غير أن يعرف الدليل الذي استند عليه المجتهد ف و وليس معنى هذا أن المجتهد يقول قولا من غير حجة ليس مقصودهم أن المجتهد يقول قولا من غير حجة وإنما مقصودهم أن المقلد يأخذ بقول المجتهد من غير أن يعرف الدليل الذي استند عليه فيما ذهب له فمثلا لو أن شخصا قلد قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن النكاح لا تشترط فيه الولاية على المرأة من غير أن يعرف دليل الإمام أبي حنيفة فإن هذا يسمى تقليداً لأنه قبول لقول القائل من غير معرفة دليله ولو أن شخصاً اخذ بقول الامام مالك رحمه الله في وجوب تعميم الراس بالمسح في الوضوء من غير ان يعرف دليله فان هذا يسمى تقليدا لانه قبول لقول القائل من غير معرفه دليله ولو ان شخصا اخذ بقول الامام الشافعي رحمه الله في جواز بيع العينة من غير أن يعرف دليله فإن هذا تقليد لأنه قبول لقول القائل من غير معرفة دليله ولو أن شخصا قبل قول الإمام أحمد رحمه الله في أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من غير أن يعرف دليله على ذلك فإن هذا يسمى تقليداً لأنه قبول لقول القائل من غير معرفة دليله فإن كان يعرف دليله فإنه يسمى متبعاً لا مقلداً لأن التقليد كما عرفناه هو قبول القائل من غير معرفة دليله اما اذا كان يعرف الدليل فهذا ليس تقليدا وانما هو اتباع وينبني على التعريف الذي اورده المصنف للتقليد ان قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ولهذا قال فعل هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا وذلك في المسائل التي اجته التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد او قال فيها بالقياس بناءً على القول بأنه صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد ويقيس هذا هو التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله للتقليد وهو التعريف الأول التعريف الثاني أن التقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله يعني لا تعرف. دليله على ذلك وينبني على هذا أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليداً إن قلنا إنه يصح منه الاجتهاد والقياس وإذا تأملت في هذين التعريفين تجد أنه في الحقيقة لا فرق بينهما كما قرر ذلك بعض الشراح واصحاب الحواشي فقالوا هذان التعريفان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله معناهما واحد لا فرق بينهما ومن احسن تعريفات التقليد ان يقال التقليد هو اتباع من ليس قوله حجه اتباع من ليس قوله حجه يعني سواء عرفنا الدليل ام لم نعرف الدليل ويخرج بهذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمى تقليدا ويخرج بهذا أيضا اتباع الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يسمى تقليدا إلا على وجه المجاز أما في الحقيقة فإنه لا يسمى ذلك تقليدا وقد نبه بعض أهل العلم إلى تنبيه مهم وهو ان محل التقليد انما هو مسائل الاجتهاد اما المسائل المنصوص عليها والمسائل المجمع عليها فهذه ليست محلا للتقليد فمن اخذ بقول عالم في مساله منصوص عليها أو في مسألة مجمع عليها هل يقال إنه مقلد في هذه المسألة لا يقال لأنها ثابتة بالنص أو ثاب... الذي لا معارض له ولا ناسخ أو ثابتة بالإجماع فمحل التقليد هو المسائل الاجتهادية والمسائل الاجتهادية هي المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء إما بسبب تعارض الأدلة وإما بسبب عدم وقوف بعضهم على الأدلة وإما بسبب كون الأدلة مجملة أو مشتركة وإما لغير ذلك من الأسباب التي يذكرها العلماء لاختلاف الفقهاء نعم الاجتهاد، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسعي في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ومنه من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلاله من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تاره وصوبه أخرى والله سبحانه أعلم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المتن بالاجتهاد وهذا فيه فعل حسن وهو أن من درس أصول الفقه على وجهه فإنه سوف ينتهي به الأمر إن شاء الله إلى بلوغ رتبة الاجتهاد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم إياها والاجتهاد في لغة العرب معناه بذل الجهد لإدراك أمر شاق بذل الجهد لإدراك أمر شاق يقال اجتهد فلان في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل هذه الكاس او اجتهد في حمل القلم لان الاجتهاد في اللغه هو بذل الجهد لادراك امر شاق والعرب يفرقون بين الجهد والجهد ويجعلون كل واحد منهما دالا على معنى، فالجهد معناه المشقة، والجهد معناه الطاقة والقدرة، وأيهما أسبق، الجهد أو الجهد؟ الجهد اسبق من الجهد لانه يحصل الجهد اولا ثم يتبعه الجهد والاجتهاد في الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله بانه بذل الوسع في بلوغ الغرض وبذل الوسع معناه استفراغ الجهد وقوله في بلوغ الغرض معناه للوصول إلى المقصود وهذا التعريف تعريف عام يشمل بدل الوسع في الوصول إلى حكم عقلي وبذل الوسع في الوصول إلى حكم لغوي وبذل الوسع للوصول إلى أي مقصود فقوله الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ العرض هذا في بلوغ الغرض هذا تعريف عام لا بد من تقييده لان الاجتهاد الذي يبحث الذي يبحثه الاصوليون هو الاجتهاد في اي شيء في الوصول الى حكم شرعي عملي يعني يتعلق بالعمل فلهذا نقول في تعريف الاجتهاد هو بذل الوسع لادراك حكم شرعي عملي او بذل الوسع في بلوغ حكم شرعي عملي والمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد فاصاب فله أجران أجر على اجتهاده واجر على صوابه وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين وأما جمهور المتكلمين فذهبوا إلى أن المجتهد في الفروع مصيب على كل حال وقرروا قاعدة وهي أن كل مجتهد مصيب وهذه المسألة تسمى عند الأصوليين باسم وهو مسألة تصويب المجتهدين تسمى مسألة تصويب المجتهدين وقد اتفق الأصوليون وانتبه لهذا اتفق الأصوليون على أن مسائل الاعتقاد المصيب فيها واحد هذا محل اتفاق اتفق الأصوليون على أن مسائل الاعتقاد المصيب فيها واحد ولا يقال فيها كل مجتهد مصيب لانه لو قيل في مسائل الاعتقاد كل مجتهد مصيب لادى ذلك نعم الى تصويب اهل البدع والضلال وهم لا شك انهم على خطا فهذا محل اتفاق وهو ان مسائل الاعتقاد المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ وأما مسائل العمل وهي الفروع الفقهية فهل المصيب واحد أو كل مجتهد مصيب فيها الخلاف الذي تقدم ذكره فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المصيب واحد و. لهذا يسمون المخطئه يسمون المخطئه لانهم يقولون المصيب واحد ومن عداه مخطئ ويستدلون على هذا بحديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فهذا الحديث صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ وأما المتكلم جمهور المتكلمين فذهبوا إلى أن كل مجتهد في الفروع مصيب واستدلوا على ذلك بقصة بني قريضة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد منكم صلاة العصر إلا في بني قريضة فصلى بعضهم في الطريق وامتنع بعضهم من الصلاة حتى وصل بني قريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يخطئ الصحابه الذين صلوا في الطريق ولا الصحابه الذين صلوا في بني قريضه فدل ذلك على ان كل مجتهد مصيب لكن هذا الحديث يجاب عنه بان دلالته محتمله بخلاف حديث عبد الله بن عمرو فان دلالته صريحه وتقدم معنا في ترتيب الأدلة أنه يقدم عند تعارض الأدلة ما كان أقوى في الدلالة وهذه المسألة كما يقول بعض أهل العلم مسألة عظيمة الخطب كثيرة الاضطراب الاضطراب فيها كثير وبعض العلماء حمل قول من قال كل مجتهد مصيب على أن كل مجتهد مصيب في اجتهاده لا في قوله فمن بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد فإنه مصيب في هذا العمل وهو الاجتهاد فكل مجتهد مصيب على هذا المعنى وان كان قد يصل في اجتهاده الى راي صواب او يصل الى راي خطا واذا تقرر هذا فان بعض المعاصرين وفقنا الله واياهم يستعمل هذه القاعده وهي قاعده تصويب المجتهدين في اباحه بعض الامور التي حرمها الله سبحانه وتعالى فياتي الى الغناء مثلا الى الموسيقى او الى الربا ويقول هذه المساله وقع فيها خلاف وكل مجتهد مصيب لكن كيف يجاب على ذلك يجاب على ذلك بمنع اصل القاعده فيقال القاعده انه ليس كل مجتهد مصيبا وإنما المصيب واحد لحديث الصحيحين الذي تقدم ذكره وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من التعليق على هذا الشرح على هذا المتن المبارك اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك نافعا انه سميع مجيب وان يجعل هذا سببا من اسباب القرب له سبحانه وتعالى ودخول جنته ولعل اختم هذه اللقاءات ببعض التوجيهات التي ارجو ان تكون نافعه لنا جميعا اولا كما يعلم طالب العلم انه يشتغل بعمل عظيم من اشرف العبادات واحبها الى الله سبحانه وتعالى وهو طلب العلم الشرعي وطالب العلم لا بد أن يعنى بإصلاح قلبه، وذلك لأن القلب هو مستودع العلم، فإذا كان قلبا صحيحا قبل العلم وفهمه وحفظه، أما إذا كان قلبا مريضا أو قلبا فاسدا، فانه اما أنه لا يقبل العلم أصلا، وإما أنه لا يفهمه. وإما انه ينسى كما قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه ثم قال بعد ذلك فنسوا حظا مما ذكروا به فقسوه القلب من اسباب نسيان العلم فطالب العلم يجب عليه إذا أراد العلم النافع أن يعنى بسلامة قلبه ومن أعظم ما يستصلح به القلب الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم وذلك بأن ينوي طالب العلم بطلبه وجه الله والدار الآخرة فلا يريد بذلك سمعة ولا ثناء ولا منزلة ولا جاها ولا شرفا وإنما يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أفضل الأعمال طلب العلم لمن صحت نيته فصحة النية لطالب العلم مهمة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإخلاص من أعوان الأشياء على تحصيل العلم كما أن العلم من أعوان الأشياء على تحصيل الإخلاص اسال الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للإخلاص في طلب العلم إنه سميع مجيب الأمر الثاني هو أن المقصود من العلم العمل به وتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك ولهذا يقول السلف إنما يتعلم العلم ليتقى به الله والله عز وجل أمر بالعلم وأمر بالعمل فقال سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله وهذا امر بالعلم ثم امر بالعمل في قوله واستغفر لذنبك وقرن بين العلم والعمل فقال سبحانه وتعالى امن هو قانت اناء الليل قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه هذه كلها اعمال ثم قال بعدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فدل ذلك على ان هناك ارتباطا بين العلم والعمل والعلماء كانوا اذا تعلموا شيئا عملوا به يقول الإمام أحمد رحمه الله ما سمعت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به حتى إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن عبد البر رحمه الله أخشى ما اخشاه أن يقال لي أعلمت أم جهلت فأقول بل علمت فيقال فماذا عملت فيما علمت فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة الا جاءتني تسالني فريضتها فاللهم اني اعوذ بك من علم لا يخشع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع واذا لم يعمل طالب العلم بعلمه فإنه يستكثر من حجج الله سبحانه وتعالى عليه ولهذا إذا تعلمت شيئاً من مسائل العلم فاعمل به حتى تنجو وتسلم من هذه الحجج فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو حجة عليك والله سبحانه وتعالى يقول وَنُنَزِّلُ مِنَ من مَا ما هو شفاء و للمؤمنين ثم قال ولا يزيد الظالمين الا خسارا فمن الناس من لا يزيدهم القران و العلم الا خسارا و العياذ بالله نسال الله عز و جل الثالث طالب العلم حتى يحصل رتبة العلماء لا بد أن يبذل غاية جهده في تحصيل العلم ويستفرغ طاقته في حفظ العلم ومراجعته وفهمه ومذاكرته والعلم لا ينال بالتمني لأنه شديد ولو كان العلم سهلا لحصله كل الناس يقول الله سبحانه وتعالى انا سنل... سنلقي عليك قولا ثقيلا ولهذا العلماء ضربوا أمثلة عظيمة في الاجتهاد في تحصيل العلم وبذلوا اسبابا كثيرة في ذلك وهجروا الأوطان وتركوا الأهلين وحرموا أنفسهم من متاع الدنيا حتى يحصلوا متاع الآخرة ومن ذلك أن أبا الفضل المراغي هاجر من بلده في خراسان إلى بغداد إلى دار السلام وذلك لطلب العلم فكان في كل حين يأتيه رسالة من أهله فإذا جاءت الرسالة لم يفتحها وإنما يضعها في صندوق عنده كان قد أعده لذلك فلما قضى نهمته من العلم جاء إلى الصندوق وفتحه ففتح الرسالة الأولى فإذا فلان مات والرسالة الثانية فإذا فلان حصل له كذا وفلان حصل له كذا مما لو قرأها أول ما أتته لترك طلب العلم ورجع إلى أهله مباشرة وهذا يدلك على أن العلم يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى صبر وما بلغ العلماء هذه المنازل العالية إلا لما صبروا وضحوا في سبيل تحصيل العلم، لأن هذا العلم النافع هو الذي يحفظ به الدين، ولولا اتصال العلماء ببعض، ولولا اتصال العلماء ببعض وأخذهم عن بعض، فاللاحق يأخذ عن السابق ما وصل العلم إلى زماننا هذا، فطلب العلم يحفظ به دين الله سبحانه وتعالى. والله يصطفي من يشاء ويختار لحفظ دينه الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يصطفي من يشاء يصطفي ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس من الناس يصطفيهم الله سبحانه وتعالى فلهذا لا بد ان تعقد العزم وتبذل الجهد وتستفرغ وسعك حتى تكون ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وجعل وجعلهم قرناء الملائكه يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس الامر الاخير طالب العلم يتعين عليه ان يتادب باداب العلم لان العلم له زينه وحليه وجمال وهي الادب وعلم بلا ادب كنار بلا حطب فالنار تحرق ما يوضع فيها وكذلك العلم الذي لا أدب معه يحرق صاحبه فيتأدب طالب العلم مع الله سبحانه وتعالى ويتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأدب مع العلماء ويتأدب مع نفسه ويتأدب مع أقرانه ويتأدب مع عموم المسلمين وسائر الخلق ومما يحسن أن يقرأ في هذا الباب كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم لابن جماعة أو يقرأ غيره من كتب أدب الطلب أسأل الله عز وجل ان يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه